ثمَّ رَدَّنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمُ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنَّ أَحْسَنُ تُمُّ أَحْسَنُ تُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنَّ سَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ لَأَخِيرَةِ الْيَسُورُ جُهَّهُمْ وَلِيَدُخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّة�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 وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَا خِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا لِمَا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ يُدْعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبَصِّرَةً لِتَبْتَغُوا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 إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا وآت القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إبلاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا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 وقالوا أين كنا عظاما ورفاتا لما بعثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة نو حديدا نو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثَمُؤِ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ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 قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بِخَيْلِكَ ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان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 أفأ من يَخْسِفَ بِكُم يخصب بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكلا أما من تمو أي يعيدكم فيه تر ت نخلة فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيع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 يوم ندعو كل اناس بامامهم يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقراون كتابهم ولا يظلمون فتيله ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما واضل سبيلا وَإِن كَذُّوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّخَذَكَ الْإِنسُ إِلَٰهًا إِلَّا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ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 وَاجْعَلْنِي مِلَّةَكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ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 ذانك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا اينا كن عظاما ورفاتا ان لمبعوثون خلقا جديدا